شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق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 إِنَّ إِلَى يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كفار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 وَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَربَ بِ الحَقْ يُكَوِّر ليْنَ عَلَ النَّهارِ وَيُكَوِّر النَّهَا وَعَلَ الَّلِ وَسَفق رَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ كُُّ يجرْين أَجَلٍ مُسََّ أَلهُ العزيزُ الغفار وَلَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلْنَا لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات فلاس ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى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 وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه نيبا إليه ثم إذا صوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو طالب آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يطوف الله به عبادة يا عباد فاتقون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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا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 وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ٱقْطَعُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابَ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جزاء لَيْسَ كَافِرٌ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأُ ٱلَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يَظْلِم ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ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 فَمَنِ اتَّضَافَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُ سَحِينًا مَوْتُهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا فَثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نَعْمَةً مِّنَّا قَلَّ إِنَّمَا أُوتِيتُم عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَسَأْتُنَّ صَرْعًا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغثة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدا لي لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين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 وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا انفتحت ابوابها وقال لهم فزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتنون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بنا ولكن حقت كلمه عذاب على الكافرين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 ش ي سَفْْحونَ بحَمدِ رَبّهم وَقُضَ بَينَهُ بِحَبّ وَقلَ الحَمدُ لِناادِ رَبٍّ العالمين